قال رحمه الله قوله تعالى ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا أظن هنا توقفنا. قال قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيت ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم مطهرك مخرجك من بين هؤلاء الكفر الذين أرادوا قتلك وأرادوا الوقيعة به ومنجيك منهم لأمكنهم لا منك وهذه سنة الله أن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله كافرين على المؤمنين سبيلا وربما ابتل الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه فيما يحصل لهم من القتل وغير ذلك أما يجعلهم سبيلا يردونهم إلى طريقتهم وإلى كفرهم هذا بعيد قال إي مخرجك من بينهم ومنشيك منهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قال غتادته والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام وشاعروا الذين اتبعوه قال هؤلاء من أئمة التفسير هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد هؤلاء جاعلهم الله فوق الكافرين محمد وأمة محمد ممن مقادل لشرع الله سبحانه وتعالى هؤلاء جعلهم الله فوق الذين كفروا إلى يوم كيامه قال غتادة والربيع الشعب ومقاتل والخنبي هم آل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة, والمنعة, بالعزة والمنعة والحجة هذا هو الواقع ربما يدال عليهم أهل القفر في بعض الأحيان لكن العاقب التقوى والعاقب المتقين قال فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة والحجة وهذا لشك هم قاهرون بالحجة وامر من حيث الظهور فهذا هو فأهل الإسلام ظاهرون بدينهم ولا تزال قائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره أو حتى تقوم ساعة فهذا ظهور حاصل لهم إلى قيام الساعة وأما من حيث القهر فربما يحصل شيء لأهل الإسلام فيتصلت أعداء الله عليهم في بعض الأحيان لكن العاقبة للتقوى. ولا يدوم هذا، لا يدوم هذا الكافرين. يدان علينا ونذن عليهم. قال رحمه الله. قال الضحاك عن الحواريين هذا قول آخر. وشاع الذين اتبعوه فوق الذين كفروا. قال الضحاك عن الحواريين فوق الذين كفروا. هذا قول آخر. القول الأول محمد وأمته. فوق الذين كفروا إلى قيام الساعة طاهرين عليهم قاهرين بالعزة والمنع والفجة وهذا قول خاص بالحواريين من أصحاب عيسى وقال الضحاة يعني الحواريين فوق الذين كفروا وقيلهم أهل الروم أي النصارى فوق الذين كفروا اليهود يكون تفسيرا خاصا بالنسبة للكافرين وأن المقصود بهم اليهود دون غيرهم لكن على المعنى الأعم كل من كان على ملة باطلة وجاء الذين تبعوك فوق الذين كفروا هذا الذي يقتضيه اسم الموصول فوق الذين كفروا كانوا من يهود من نصارى من بودية من غيرهم من أهل الملة الباطلة فالذين آمنوا فوقهم إلى يوم القيامة وهذا التفسير خاص هم الروم أي النصارى فوق اليهود وقيل هم هم الروم أو هم أهل الرومي، وقيل أراد بهم النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة فإن اليهود هذا قول آخر يعتبر الأول الروم بقيد الروم فقط والروم هذه وين هم في طالية ولا بش مكان هذا الروم فيش مكان لا يسكنون طالية يكون خاص بهذه الجهاد، والقول الثاني عام. النصارى سواء كانوا بالروم أو بغيرها سواء كانوا بالروم أو بغير الروم فوق اليهود وقيلهم اهل الروم وقيل اراد بهم النصارى فهم فوق اليهود الى يوم القيامة فان اليهود قد ذهب ملكهم صحيح ما لهم شأن ولكن من تحت كما يقال من وراء وراء، يشتغلون في العالم يشتغلون في العالم اما لهم كيان ولهم شأن فصاروا احقر امه أهانهم الله وأذلهم، لكن يشتغلون في العالم شغلا نظيفا كما يقال، حتى بالنسبة للنصارى يمشون النصارى، ولا يستطيع منهم النصارى، لا يستطيع. اخترع النصارى واخترعوا غيرهم اليهود، أما لهم كان ظاهر وشأن وسيطرة، هذا موه في الظاهر، نصارهم الذين في الجانب الآخر، وأما اليهود فأمة دليل حقيرة مهانا، ولكن كما يقال من تحت يشتغلون. ويمشون المصار ويمشهم كثير من هؤلاء الذين عشكالهم على شكلهم في الكبر وصارت لهم السيطرة من حيث الخفاء السيطرة خفية يشتغلون أما ظهور ما لهم ظهور أم مبغوضة لا يحبها حتى المصار ما يحبونهم العالم كله يكاد يكره هؤلاء الأشرار لما يعلمون من مكرهم وغدرهم وكيدهم وخجورهم هم مفاجر اليهود لذلك يكاد على بغضهم لكنهم خوبتا من حيث الدس والمكر في غاية الخبث وهم الذين علموا عبد الله بن سنون هذا عبد الله بن ابي هم الذين علموا هذا النفاق وعندهم المكر واستفاد منه منهم لأنهم جيرانه استفاد منهم مثل هذه الحيله مثل هذا المكر بالدين الحاصل هو اختراق دين النصارى واراد اختراق دين المسلمين عن طريق النصارى وإلا أنظهرهم كما تعلمون حال أهل الإسلام مع اليهود بغاية البغض لهم قال فإن اليهود قد ذهب ملكهم وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة فعلى هذا يكون الأتباع بمعنى الأدعياء والمحبة لا أتباع الدين على هذا المعنى وقيل أراد بهم النصارى فوق اليهود إلى يوم قياما فيقول المقصود بقول وجاع الذين اتبعوك أي أتباع الأد... الأتباع هنا بمعنى الأدعياء والمحبة لأتباع الدين لأنهم تركوا دين عيسى وما دين عيسى من الذين اتبعوا دين عيسى وما جاء به من التوحيد وصدق دين الإسلام وصدقه دين الإسلام هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أتباع الدين دين عيسى في التوحيد في غير ذلك هم اتفقوا في شرايع، وأما هذا المعنى الذي ذكر جاع النصارى فوق اليهود فيكون معنى الاتباع هنا الإدعاء والمحبة، الادعاء معن الاتباع هنا ما معنى... فيكون معنى الاتباع هنا بمعنى الإدعاء والمحبة، لا اتباع الدين، وهم بعيد عن دين عيسى، فهذه معانٍ في قوله وجاع الذين اتبعوا فو والذين كفروا إلى يوم القيامة من يأتي بشيء منها؟ فضل من هم الذين اتبعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا في دينا توحيد قيل الحواريون أحسنت قيل الروم وقيل النصارى وعلى معنى الروم والنصارى أيش المقصود بالاتباع هنا نعم أحسنت يكون معنى الاتباع هنا أي للدعاء المحبة يدعون أنهم امتبع عيسى لا اتبع الدين فهم أبعد ما يكونون عن دينه عليه السلام فإنهم ألهوه جعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى وعطاه شيئا من أربوبية وجعله ثالث ثلاثة فهذا غير مرضي لعيسى عليه السلام وليس هذا الأمر ما جاء به عيسى وما دع إليه عيسى التثنية أو الدعاء الرمومية أو شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى في عيسى هذا كله كفر بالله ما دعا إليه عيسى أبداً وحاشا فهذا اتباع الدعاء لا اتباع دين قال في على هذا يكون الاتباع بمعنى الدعاء والمحبة لا اتباع الدين قوله تعالى ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم مآبكم ومردكم في الآخرة إلى الله وهذا لا شك وهذا من أدلة البعث النشور وأن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأرواح التي قد وسزت بقبورها ويحييها سبحانه وتعالى لذلك اليوم وهذا من أدلة البعث والنشور الذي ينكره كثير من الفلاسفة وينكره كثير من الملاحدة فإن الله يبعث تلك الأجساد ويرد إليها أرواحها التي قبضت منها في الدنيا نفس الروح يرد هين ذلك الجسد نفس الجسد ترد إليه عند البعث والنشور قال ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وامر عيسى فلا شك أنه م في دينهم واختلفوا في أمر عيسى على أصناف منهم من أفرطوا ومنهم من فرط فاليهود فرطوا في عيسى اليهود فرطوا في عيسى والنصارى أفرطوا غلو فيه غلو فيه عليه في الصلاة والسلام ما تجعله إلها فهؤلاء سيحكم الله بينهم يوم القيامة في أمر عيسى وفي أمر الدين من فرط ومن أفرق وأمة محمد وسط في عيسى كما في تلك الخطبة الجميلة التي خطب بها جعفر أمام ذلك النجاشي الملك المعلوم العادل في ذلك الزمان خطب بخطبة جميلة في عيسى وبين حقيقة عيسى عند أهل الإسلام هذا هو الدين العدل في عيسى وأما اليهود فأفرطوا أما اليهود ففرطوا وأما النصارى فأفرطوا قلوا وجفاء ووسط وهم أهل الإسلام في جميع الأشياء ووسط قال فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وامر عيسى هذا يكون إن شاء الله لنسألكم في آيات أخرى فأما الذين كفروا فأعذبهم ياخي يا إن شاء الله اللي... عندك يا أخي عند الولد هذا الذي هو نائم أنت عندك ما معنى مطهرك من الذين كفروا ما معنى مطهرك من الذين كفروا ها إيش يقول الله ما سمعتم من الشرك لا بس لا شك من طهروا من أدناس والذنوب والشرك نعم أحسن فمخريكم بينهم ومنجيك منهم فعندما من الأولاد أيضا الذين كانوا نايمين أنت نايم كنت فمن فمنهم أهل التفريط في عيسى ومنهم أهل الإفراد هذا صار كبير لكن أعلك قد فهمته هذا كبير عني من عيده وانت فاهم السؤال با. طيب حسنت إفاظه صومالي وانت ذا يعني ها ما تربيت النهرة ها بس بس حسنت وهم عنا صومالي ما لا بعتبرنا هذا مننا جانس الجانب يعرف لغتنا أكثر وما نتحاور به وإلا والله أنهم أفهم من كثير من إخواننا اللغة العربية حق هذا يقال عندك يا الله اليهود إيش اعتقدوا في عيسى أه؟ نعم اليهود اعتقدوا في عيسى ما اعتقدوه من العقيدة الباطلة وأنه من بالنس لا نبوة اعتقدوها فيه ولا رسالة أن الله سبحانه وتعالى كرمه بها بل أهنوه وذموه وذموا أمه أيضا عليه مما افتروا عليه من فراء العظيمة وعلى أمه والنصارى ما هو موقفهم من عيسى نعم غلو فيه إفراط موقفهم موقف الإفراق فيه واليهود موقف التفريق والإهانة والاحتقار والجفاء لعيسن أما هو غلوا أفرطوا عندك يا أخي عند من عندك أخ هذا ماري أنت أنت عندك ما حال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النوم نوم أهل الجنة أن ينامون فقال لا النوم أخو الموت ما حال هذا الحديث آه ما هو أنت هذا الولد المهري مع القصوين ما قال العلماء فيه هذا الحديث ما حاله النوم أخو الموت وأن أهل الجنة لا ينامون محسن الله عنه صدقته عند من؟ سعيد عندك سعيد وين كنت وليد وين وليد ماشي تعالوا نقرب وانظروا هاك أحسنت والصحيح من إرسال ما لكم كذا الصحيح من إرسال أحسنت مرسل تبعوا يقرب الولد هنا يستفيد أكثر لأن يشغل هناك ألا هل يجوز تحميل الصور من الإنترنت لتدريس الناس بعد قطع رأسها أو تحميل بعض الأعضاء الإنسان أو الحيوان أو الطيور أما تحميلها على ما هي عليه مع وجود الرأس فلي يجوز فلي يجوز وأما بعد قطع رأسها لمثل هذا الأمر الذي قصده فلا بس بعد قطع الرأس يحملها بجهازه أما يحملها على ما هي عليه في جهازه فلا يقطع رأسها ثم إن احتاجنا هذا إن احتاج رأى فيه مصلحة لا بس وإلا ننصح بالبعد عن هذا إذا استطاع أن يتوصل إلى مقصوده من التعليم من غير هذه الصور فلا يحملها لكن إن رأى شيء من مصلحة فلا يحملها الجهاز وينقلها إلا بعد طمس الرأس بعد طمس الرأس أما نقف على ما هي عليه خطأ وهو كتصوير تصوير الآلام التي هي الموجودة الآن صوروا فيها بعض الأوراق إلى آخر ذلك ومعض المطايق إلى آخر هي نفس ذلك أنت كأنك تنقل صورة إلى صورة إلى موبع آخر هذا لا يصبح لكن انشئ يقع الرأس أولا وابعد الرأس. الرأس من هذا الذي رأيت وانت مأمور في أزالة الرأس إن مصور الرأس يقول عليه الصلاة وأمر برؤوس التمثال فلتبطع هكذا قال فأنت ما أمر بهذا بطع رؤوس التمثال ويبطع نمه عليه فالرأيث أنه فيه مصلحة في التعليم هذا شيء آخر أنا محن عبد الله صيم صيمي ليس ببعيد عن الزندقة أظن قد حكم عليه بعضهم بالكفر بالله فإنه ذهب إلى بلاد الغرب وأنف بعض الكتب في الإسلام وطعن في الإسلام طعن شديدا لأنه له خبرة ومعرفة فعنده علم لكن طعن في الإسلام وذكر بعضهم أنه بعض كتبه يدرسه أعداء الله يدرسها أعداء الله في في الإسلام وهو زندير هذا الذي يطعن في الإسلام مؤلف بعض الكتب في الإسلام فهذا زندير أظن من ضمنها الأغلال وعاب على أهل نجد وهم عليهم من التخلف لهم طعن في دين الله طعنة شديدة واستغلنا طعنه أعداء الله وصار الشيدون به قال لماذا نقول الأنبياء كلهم عليهم السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم لا حتى إذا أردت في غيرهم الأنبياء فقل عيسى عليه السلام عيسى صلى الله عليه وسلم ما في مانع؟ لكن هذا باعتبار أن التنصيص قد جاء فيه عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم وهكذا ايضا لو اجريت ذلك في غير من انبياء لا بس قال هل قاطع الصلاة يرث من ابيه او الولد يرث من ابيه ان كان قاطع إن كان قاطع عن الصلاة لا. على القول بتكفير قاطع الصلاة فلا يلث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم على القول بتكفيره وعلى القول بعدم تكفيره يلث أحده من الآخر المسلم يلث أو الذي يصلي يلث من قاطع الصلاة وقاطع الصلاة يلث من الذي يصلي على القول بأنه مسلم وأما على القول بأنه كافر فهو يدخل تحت هذا العموم لا يعرف المسلم من الكافر والكافر من المسلم. وهي تقول تحت هذا العموم. سواء كان كافراً أصلاً أو كافراً مرتداً إيش والنص؟ قال جاء عند النوم تقول بسم الله هم أموت وأحيا هم صحيح لا نحن نعم صحيح نذكر النوم.